الأرض بعد موتها، فأحيى به الأرض بعد موتها ودست فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، وتصريف الرياح، والسحاب المتقر بين السماء والأرض لآيات، لآيات لقوم يعقلون.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 سَتَدْرَى الَّذِينَ اتَّبَعُونَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْلَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ أَمَنَّ لَنَا كَرَمًا فَتَدَبَّرُوا أَنَّهُمْ كَمَا كَذَّبُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُؤْهِِمُهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا حلالا قيدا ولا تتبعوا قوى الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمرون بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون